الله لا, إله إلا الله لا اله الا الله لا اله الا الله حرر الاشواق واستسلم لها كسر القلب من هذا القيوم انت روح الله ان تحيا بها سوف تبدو فيك سرار الوجوه كل ما النافع لا لا انظر الاطيار في اغصانها سبحت لله في لحن خميل وورود الحب في ألوانها تشكر المولى على الشكل الجميل وإذا البحر طغى في موجه يطلب الإذنى لإغراق البلاد هبت الرحمة فانساق لها إنه رب رحيم بالعباد انظر الأطيار في سبحت لله في لحن خميل وورود الحب في ألوانها تشكر المولى الشكل الجميل وإذا المحروف فاغى في موجهه يطلب الإذنى لإذاق البلال أبات الرحمة فانساق لها إنه رب رحيم بالعباد لا فامض في الارض وشاهد صنعه سائحا في خلق مولاك المثير ليس في الكون شيء مثله وله فضل قل على الدنيا كبير فانضي في الأرض وشاهد صنعه سائحا في خلق مولاك المثير ليس في الأكوان شيء مثله هو له فضل على الدنيا كبير I'm uh -huh.